بسم ا ل ل ه ولا ا ب ن والروح القدس ا ل إ ل ه الواحد أ م ي ن وصدق ولابد أ ن ايه ان تصدق أ ث ن ا ء البابا كيرلس ما كان عايش واحد دكتور كان بيعمل دراسات عليا فيوم في الامتحان فقال له يا سيدنا ع أ ن ا دكتور وبعمل دراسات عليا وعندي امتحان ا ل ن ه ا ر د ة قال له روح يا ابني ربنا يعمر بيتك قال له يا سيدنا ده انا عندي امتحان ا ل ن ه ا ر د ة فادعيلي اني انجح قال له ط ب ع م روح ربنا يعمر بيتك راح امتحن و ص ق ت بس ا ل ع ي ا د ة بتاعته كانت و ا ق ف ة تماما من اليوم ده ربنا فتح عليه ف ت ح ة بالعينين وبيته ب د أ يعمر والحاجات اللي ن ق ص ه ب د أ يشتريها و ب د أ يبقى ايه تمام ع ا د ا ل س ن ة في نفس الموسم قال ب ر ض و انا هروح لسيدنا راح لسيدنا قال له يا سيدنا عندي امتحان قال له ايوه يا اخويا هتمتحن علمين قال له هتمتحن ايه علمين قال له طب ادعيل يا سيدنا قال له ناجح يا دكتور ناجح بالامتياز كمان ناجح قال له طيب يا سيدنا ا ل س ن ة اللي فاتت انا جيت لك قال له ا ي و يا اخي اقول لك ربنا يعمر بيتك ط ب يا سيدنا ما ق ت ل ي ش ليه ربنا ن ج ح ك قال له يا سيدنا السنه اللي فاتت مكنش ا ا ليك نصيب ي اللي يرضب نصيبه يا ابني ا يرضى بنصيبه يا بني يعيش و روح يا بني ناجح يا بني ناجح بالامتياز يا ابني مبروك وراح امتحن وربنا عمر بيته ونجح بالامتياز وصدق ولابد ان ايه ان تصدق بنت من تحت ه ا كانت في ك ل ي ة الحقوق ط ا ل م ا ن ت ك ل م عن ن ج ا ح والسقوط البنت دي كانت بتعيد س ن ة أ و ل ى لتالت م ر ة فطبعا البنت بقى يعني تالت س ن ة لما تسقط يقولولها ايه مع ا ل س ل ا م ة ظهرت ا ل ن ت ي ج ة انها س ق ط ة و خ ر ا فالبنت ق ا ع ت يعني يا بابا كرولس د ن انا بتماسكه فيك وبتشفع بيك اه يلا انا ه ر و ح مصر اشوف ا ل ن ت ي ج ة بنفسي يعني جال ا ل ن ت ي ج ة لما هي تيجي من تحت ل غ ا ي ة مصر ا ل ن ت ي ج ة ايه هتتغير المهم جت ا ش ف ت ا ل ن ت ي ج ة ل ق اسمها م ف ع ل ق من ضمن اللي ساقطين مش بس اللي ساقطين المرفودين روحت عند ق ر ي ب ه ا في مصر ز ع ل ا ن ة و م ت ن ك د ة في حلمه بالبابا كيرلس و قلت له كده يا سيدنا ببقى م ت م س ك ة بيك و ق و ل ك اقف معايا أ ه م رفدوني قال له مين اللي قال كده بقى ده في الحلم قالت له ا ل ن ت ي ج ة طلعت و ت ع ل ق ت ان انا س ا ق ط ة ومش بس س ا ق ط ة و م ر ف و ض ة قال له ا لا、بقى. انت س ا ق ط ة مين قالك انك س ا ق ط ة بقى يقولك س ا ق ط ة مين قالك انك م ر ف و ض ة شوف ا ل ن ت ي ج ة كويس ب ك ر ة يا بنتي صحيت من النوم بدري طاحت على ايه على شؤون إ د ا ر ة الامتحانات بتقولهم أ ن ا اسمي ق ا ل لها بس بختك س ب ا من السماء ايه ا ل ح ك ا ي ة قال لو د ه مجلس ا ل ج ا م ع ة ن ع ق د م ب ا ر ح ورفع ستاشر ط ا ل ب ة مش ع ا ر ف ولا خمستاشر ط ا ل ب ة أ ن ت و ا ح د ة منهم الكشفه ولسه ط ا ز ة بتبص في الكشف لقت ي اسمها اصل بابا كروس قالها لا بقى فيبقى لا ولا آ ه لما البابا كروس يقول لا يبقى ايه يبقى لا وصدق ولابد أ ن تصدق واحد مهندس في الطيران غير ا ل غ ل ط ة ا ل غ ل ط ة دي ممكن تضيع م ج م و ع ة قواد في الجيش كانوا راكبين ط ي ا ر ة كان ممكن الطيارة تنفجر بيهم ن ت ي ج ة غلطه المهندس ده فتحول الى م ح ك م ة ع س ك ر ي ة وهذا المهندس غير مسيحي طبعا الإجراء الطبيعي أو الحكم ا ا الطبيعي ج ر ء ل او الطبيعي هو الاعدام دي خ ي ا ن ة تعتبر ف ر ا جنبه واحد مسيحي قاله بقولك ايه مش هي ب ك ر ة المحكمه قال له ه ق و ل ك على الحاجز ازعلش مني يا فلان قال له تيجي اوديك عند البابا بتاعنا قال له بابا كرولس قال له اروح اعمل معروف واديني ليه فاخدوا البابا كرولس اول ما شافوا قال ايوه مش مهندس ه ي ح ك م و ك بكره يا ابني قال ايوة يا سيدنا ده أنا بلح... قال له لا يا بني هي سليمه ان شاء الله ربنا ينصرك ب ك ر ا يا ابني قال هيعدموني يا سيدنا قال له مش هيعدموك يا بني ل ي ك عمري يا بني متخافش ا متخافش ا روح يا بني روح انا ا ب ي أ ن عندي وسطه كبيره قوي يا بني قال له اللوا مين يا سيدنا قال له متعرفوش ا انت يا بني ده بتاع النصارى يا بني اسمه مين يا بني اللوا مين يا بني المهم ا ل ر ج ل راح ت ن ي يوم وقف كده في القفص بصوا كدا القاضي العسكري الراجل بيقول ان انا كان لو قطعوني ح ت ة منزلش ا نقطه دم لكن ف و ج ي ت بيقول حكمت ا ل م ح ك م ة ب ر ف ض المذكور من ا ل خ د م ة ا ل ع س ك ر ي ة ورفعت ا ل ج ل س ة قد ايه انبسط مسكوب يقول له معقوله اه م ع ق و ل ة طيب معاش يطلع له معاش قال لما ما ط ل م ا قال بس رفده يبقى رفد انه ه م راح للبابا ك ر و ل س قال له شوفت يا سيدنا قال له الحمد لله يا ا ب ن ش ك ر ربنا ك ت ب ل ك عمري يا ا ب ن وهيطالك معاش انت وعيالك قال له الحمد لله الرجل بي بيبوس يد البابا وكل يموت تاني يزور البابا مع ا ن ه راجل غير مسيحي لكن حصل ان الرجل ده اتجوز ومخلفش فمراته عملت ع م ل ي ة وبعد عامة عملية ما عملت ا ع م ل ي ه برضه ما خلف شفه خدها وراح لمين قالها ل الرجل اللي بيحل ا ل م ش ك ل ا ت شيخ النصارى تعو رح عنده راح فاول ما شافه قال له ج ا ي ن ا في الاخر ياخويا يا بعد ما عملت ا ل ع م ل ي ة شوف يا حبيب أ ب و ك مرتك ه ت خ ل ف بس ه ق و ل ك على ح ا ج ة يا بني قال له نعم قال له ت س م ي ه على اسم الظابط اللي خ ل ه م عفوا عن ر أ ب ت ك ما يقدرش قال له ايه يعني يا سيدنا قال له سميه مين يا بني قال له ز واحد ا و يا سيدنا لو عايز اسميه ج ر ج س اسميه بس ييجي الراجل دا خلف ولد وسماه مينا مع ان الراجل غير مسيحي وصدق ولابد ان ايه ان تصدق باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين صدق ولابد ان ايه ان تصدق واحد سكرتير م د ر س ة في ا ل م ن ص و ر ة صدر له قرار نقل ل م د ر س ة في أ ر ي ا ف ا ل م ن ص و ر ة وكان لازم ينفذ ففي ح ا ج ة عند الموظفين اسمها تسليم وتسلم يعني لازم يسلم عهدته اللي في ا ل م د ر س ة ا ل أ و ل ا ن ي ة ويستلم عهدته في ا ل م د ر س ة ا ل ث ا ن ي ة ف التانيه وبعد ما استلم بحوالي عشرين يوم م د ي ر ة ا ل م د ر س ة ا ل ت ا ن ي ة قالت له هاتدي الملف بتاع الاستاذ فلان يدور على الملف بتاع المدرس عشان ي س ل م ه ل ل م د ي ر ة الملف مالوش اثر هو مضى انه استلم ا ل ع ه د ة ا ل ع ه د ة ايه س ل ي م ة يدور تاني ويدور ثالث ويدور رابع مكنش ا ا قدامه ا ل ى ان ه يكشف الست ا ل م د ي ر ة بالخبر لقيت له شوف انا ماقدرش ا ع ف ي ك من ا ل م س ؤ و ل ي ة لكن كل اللي عملهولك اني اديك ف ر ص ة انك تدور كويس لكن دي هحولك ل ل ن ي ا ب ة ا ل ن ي ا ب ة الاداريه ودي فيها حبس, دي فيها حبس الراجل يدور تاني ويفر الورق والعهده والمخزن ملاقيش فرحلي ا زخانه قال ل ل ر ا ج ل الصيدلي قال انا عندي كلب سعران قوي وعايز اموته فعاوز له سم جامد قوي قال أ ن ا هروح ا ل م د ر س ة يوم السبت أ ط ل ب ك و ب ا ي ة شاي أ ح ط عليها السم وانتحر بدل ا ما يحبسوني وقرر انه ينتحر لكن قال اخر يوم في عمري هو يوم ا ل ج م ع ة انزل ا ل ق ا ه ر ة اتفسح قبل ما م و ت يوم السبت ي عشان ن ي يوت ع يموت بمزاج يعني وهو في ا ل ق ا ه ر ة كان رجل هو طويل الاخ ده وهو في ا ل ق ا ه ر ة خطر بباله انو يروح يزور البابا كيرلس كان البابا كيرلس عايش سلم وبعد ما سلم رجع لورا كده وبعد ما رجع لورا قال لا طب انا ما اقول للبابا على ا ل موضوع الملف ا ي ه على و و ض ع ا م ل ده فاتردد ش و ي ة فالبابا كرولس قال له جراءه ط و ي ل ة يعني يا ايه يا طويل رجع ووطع رجلين سيدنا قال له يا سيدنا انا هتحبس يا سيدنا قال له لا يا حبيب ابوك مش هتتحبس انت عارف يا ابني ا ل م د ر س ة اللي انت بتشتغل فيها قال له ا ي و ة يا سيدنا قال له تحت السلم في دولاب الدولاب ده عليه ر ز ة و إ ف ش اكسر ا ل إ ف ش وافتح الدولاب هتلاقي الملف جوه الايه جوه الدولاب ط ر ع من عند البابا ك ر و ل س ع ل ى ا ل م ن ص و ر ة عدل راح خبط ع ل ى ا ل م د ي ر ة في البيت قال لها نفتح المدرسة له هنفتح ا ل م د ر س ة دلوقتي قالت يا استاذ فلان ده النهارده ا ل ج م ع ة قال له عشان خاطر ربنا أ ب و س رجلك ليه قالها جبت السر قالها ا ل م ل ف في الدولاب قالت و طيب ب ك ر ة قالها ب ك ر ة شوفي هي دلوقتي قالت و ط ي ب ولو طلع الملف مش موجود قالها يبقى مافيش غير ك ب ا ي ت الشي ا اياها ق ل ت ع ن ي ك ب ا ي ت الشي ا قالها دا موضوع تعرفي ب ك ر ة بس ا ر و ح دلوقتي ايه ا ل م د ر س ة ن ز د ت معاه ا ل م د ي ر ة دخل وجاب ك د ه شاكوش كبير ق و ي خبط الامر الرز ة بالقفل كسر الملف ب ت وفتح ا ا ع ده لأ ل موجود فين في الدولاب مين اللي عطاله السر البابا ك ر و ل س عارف ازاي و ز ا ي عرف ا ان الرجل الطويل ده عنده م ش ك ل ة و ز ا ي عرف ا الدولاب اللي تحت السلم و ز ا ي عرف ا الرز ة والقفل هنقول ازاي وازاي وازاي انا معرفش ا لكن صدق ولابد ان ايه ان تصدق ست من جزيرة بدران عندها طفل كان بيمشي على رجليه كويس وبعدين ف ج أ ة الواد كده وبيمشي وقع رجليه كده بدت تلوي ت كده فخدته وراحت ل ل د ك ت و ر ا ل د ك ا ت ر ة ل ل ي عنده لين عظام ومش ممكن يقف و على رجليه تاني ف ش ا ل ت الواد كده عمره ثلاث سنين بعد ما كان ب ي ج ر ي قدامها برجليها وزعلانه ة و خ ت وراحت عند البابا كيرلس و دونا ع ن الناس كلها البابا كيرلس و قالها ل يا ست الواد المخار وعدة م خ ا ر و ع ي يا سيدنا قال له الواد الطري ا ده طري ا قال له ايوه الواد اللي عض ملين ده انتو هيا سيدنا راح ماسك الواد على ايده كده ونفخ في وشه كده ت ل ا ت نفخات ولا خدوا يا اختي ه ت ر و ح ب ه البيت حطيه على الارض هتلاقيه يجري لوحده الست خدت الواد وروحت البيت تجري وحط ت الواد في ا ل ص ا ل ة ب س ت لقت ا ي الواد اتعدل ظ ه ر ه ا لفوق وبطه لتحت وهب ب شد ع ج ل ي ه ونسك نفسه و ب د أ يجري في ا ل ص ا ل ة زي ما كان اللي ا ل د ك ا ت ر ة خلوها فقدت ا ل أ م ل لكن عايز أ ق و ل ك صدق ولا بد أ ن ايه ان تصدق الغير مستطاع عند الناس مستطاع ايه عند الله في حي اسمه ا ل أ ز ا ر ي ط ه في ا س ك ن د ر ي ة واحد اسمه ا ل أ س ت ا ذ صدقي عنده ولد صغير اسمه فريد الفريد ده يعني كبر ل غ ا ي ة ما بقى عمره سبع سنين انه يتكلم مفيش ف ا ي د الدكاتره اللي قال ي ع م ل و له عمليه لانه س شا... شبك في حلقه من تحت واللي قال لا د ا عايز يروح مدرسه ا ل ص م والبكم واللي قال د ا عاوز مش عارف ت ن م ي ة ف ك ر ي ة كل واحد من ا ل د ك ا ت ر ة افتى ايه افتى فتوى قال بس انا هوديه لابو عمه س و د ة خلى البابا في اسكندريه وخد الواد و ر ح له ايه و ر ح له هناك وهناك البابا كرولس قال له يا سيدنا الواد دا مبيتكلمش يا سيدنا قال له مبيتكلمش ازاي يا ابني قال له يا سيدنا عمرو سبع سنين وبيتكلمش قال له الرب يا ابني وحط الواد كدا تحت ب ا ط ه وحط البابا كرولس ايده على ر أ س الواد وقال بصوتي الى الرب صرخت بصوتي الى الرب ت د ر ع ت الله وبدل ع ا بابا كرولس ه يدي هياك كدا مزمور في مزمور والله يا عم قال و ا ايه يا سيدنا قال و ا الواد ه ر و ح البيت يتكلم خلاص يا سيدنا د هتعبنا سيدنا قال و ا خلاص يا ابني متنكفش م ع ا يا ابني روح يا ابني والواد في البيت ايه هيتكلم خد الواد و ر و ح قال له سيدنا صلى ا ر ل ه عليه وسلم خد واروح هايعمل ايه اللي عاوز يتكلم ل م ا م ن ا لكن خد واروح اول ما داخل البيت ابوه بيقول له عملتيه يا ابني في ابنك رحت للبابا قال له رحت يا والدي وقال لي م ر ه ا ربنا عنده العفو الواد بص لابوه كده وبص لجده قال لا يا جده ده قال بابا ق ا لما ل ر و ح البيت انا هتكلم الراجل بص كده انا مش عارف مين الكذاب ومين ا ل س ا د ق وانت يابني مش قلتلي البابا ماقلكش ح ا ج ة قاله لا يا جده البابا قال لما نروح البيت انا ايه ه ك ل ا لا انت بتكلم يا بني اه بتكلم مش البابا قال لما اروح البيت, لما روح البيت هكلم ولما البابا كرولس يقول يبقى لازم ايه اتكلم وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق الاب والابن والروح القدس الاله الواحد له كل م ج د و ك ر ا م ة من الان والى الابد امين وصدق ولابد ان ايه ان تصدق البابا كيرلس م ر ة كان بيلف ب ا ل ش و ر ي ة جوا ا ل ك ن ي س ة في رفع وخور وكات الدنيا صيف فلاقى واحد خانق نفسه كده يعني بكرافتا ا والدنيا صيف فكان طبعا شيء ملفت ل ل ن ظ ر الناس لابسه بنص كم و ب ت ه و ي وصاحبنا ده ايه خانق نفسه بكرافتا ا كده فالبابا كورونا قاله ل ايه ي ا ب ن ي خانق نفسك ليه انت جاي من اليمن و خ ذ بعضه البابا كورونا ومشي وصاحبنا قاعد د م غ ه تلفش ي معنى اليمن يعني وهل اليمن يعني برد الاخ ده كان في الجيش ويطلع من الجيش يعني ز ب و ل ه ب ي ن ف س عن نفسه يلبس ش ي ا ك ة وبتاع يعني هو بدل البهدله بتاعت اليمن بتوع الجيش فخلص اجازته وراح قالوا له انزل ا ج ا ز ة كمان قالوا ليه قال عشان بعد ا ل ا ج ا ز ة اللي ج ا ي ة ا ل و ح د ة كلها رايحه اليمن رايحه ايه اليمن رجع راح للبابا ك ر و ل س قال له يا س ي د ن ي انت عرفت ازاي قال له شكلك يا ابني, ابني كده اليمن يا ابني قال له شيء غريب انت يا سيدنا عرفت قبلنا ايه قبلنا ما ع ر ف وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحد من الاباء ف فم الخليج كان عنده ولد عمره ست شهور يعني الطفل ده كان اسمه مينه و ت و ل د بوعد برضه من البابا كيرلس و المهم ما علينا الولد بالليل د ر ج ة حرارته س خ ن ة خدوا ر ح ل و ا دكتور فوفوم الخليج ب ر ض و في مصر ا ل ق د ي م ة والدكتور ق ا ل له يعني دكتور كان اسمه صموئيل كامل المهم يعني الدكتور ق ا ل له يا ابونا خدوا الود وروح قالوا طب ورشته دكتور ق ا ل له يعني أ ن ا شايف مش لازم روشيتا قاله قال خ س ا ر ة يا ابونا الدوا ء هتجيب الدواء للادي وهترميه ب ك ر ة الصبح قاله ياعم دكتور الواد ه ي خ ف قاله دي تبقى م ع ج ز ة لكن انا شايف بلاش ايه روشيتا ابونا بيقول قعدت جنب الولد للصبح ا ل ص ب ح ي ة بدري راح ا ل ب ط ر خ ا ن ة ا ل ق د ي م ة لقى البابا كروز بيصلي قداس ف ل س ه ه ي ك ل م بابا كيرلس قال له ياخويا أ الواد س خ ن قال له يا سيدنا قال له أ ح س ن وسبوه مشي قال له يا سيدنا انت بتقولي أ ح س ن والواد س خ ن قال له أ ي و ه لما انت ا ل أ س ي س ابنك أ ر ب ع ة اشهر معمدتوش ا يسخن ولا م ا ي س خ ن ش روح اعمد الواد والواد يخف قال له يا سيدنا روح اعمده دلوقتي مش هيموت قال له لا مش هيموت ابونا رجع جاب الواد والواد حرارته طبعا ت س ع ة وتلاتين ونص وصلع ل ى ا ل م ع م و د ي ة وعمد الواد والواد طلع ا خ ذ روح جديد وبقى زي الفل زي ما قاله البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه لغد ا ل و ق ت ي ابونا كل ما يبص ل يقول اصعب اصعب ع ا ي ة خدوا ابني هو انه كان متعمدش ا سمعته عن مرض انه ما اتعمدش ماخدش ا ل م ن ا ع ة وصدق ولا بد أ ن تصدق في واحد في اسمه نبيل سليم المهم علينا ساكن في شلل القصر العيني كان أ ب و ه عنده بعد عنكم شلل ن ص ر ي وعاوز أ ب و ه يخف فقال يعني هشيل أ ب و ي ا واخده للبابا كيرلس ع م ل ي ة شيل المريض دي تقيله ق و ي ف ر ه م يعني قال ايه اخد ط ا ئ ي ة ابويا فراح عمد ديله على البناء ابوه خد ا ل ط ا ئ ي ه ا ل ا ر ب و ه ي ل ب س ط ا ئ ي ة حط ا ل ط ا ئ ي ة في جيبه قال انها خ ل ي البابا كرولس يصليلي على ا ل ط ا ئ ي ة و ل ب س ه ا لابويا وابويا ايه يخف وراح عند البابا كرولس البابا كرولس والدنيا زحمه وبابا كرولس يبص ثخينه ده ويضحك الناس تضحك على سيدنا بابا كرولس قاله ا ط ل ح ه ا يا جبان مكسوف تطلعها رجل يبص حواليه طلع يابني يا ويسلم على اثنين تاتا و ق و ل له انت مكسوف يابني يا, يا ابني طلع يابني يا اطلع يا سيد قال له طلع ا ل ط ا ئ ي ة من جيبك、لا. انت عارف يا سيدنا ا ن ف ي ج ي ب و ا ط ا ئ ي ة اه المهم الوليد رح مطلع ا ل ط ا ئ ي ة البابا كروله سامهاله ث ل ا ث مرات ونفخ فيها روح البيت لبس ابوه ا ل ط ا ئ ي ة و ك أ ن ه ا ط ا ئ ي ة ا ل خ ف ة امن راجل على رجله بقى زي الحصان بعد اسبوع راح يتناول عند البابا كيرلس و وصدق ولابد ايه ان تصدق الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل مجد و ك ر ا م ة من الان وكل اوان والى ظ ه ر الدهور كلها امين ان ان مرة و ا ن يوم ي لنا نحن د ه م نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ل نحن نحن نحن نحن ن ر ن نحن ن ح ا ر ح ن ن ا ن نحن ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن ن ح ي نحن نحن نحن نحن ن ر ك ب ح ن س ك ن د ر ي ن م ن ه م و ا ح د يظهر ا ن ن ح ل ب ا ن شوية ك ا ن م ن ت ظ ر ي ع ن ي ا ن ح د ييجي م ن ا ه ل نحن ن ح ا ج ة ي ا خ ن نحن ن ه الولد ركب والجرار وصلهم ل غ ا ي ة أ و ل اسكندريه وصاحبنا كان لازم يروح لقى الدنيا ضلمت عليه و م ع ه و ش فلوس خالص فيعمل ايه فالدنيا بقت ى ب د تشتي وهو ماشي صعبان عليه أ و صعبان ع ل ي ه نفسه يعني ه م ش ي من المكس ل غ ا ي ة بيتنا يعني ق د ا م بتاع ساعتين مشي من عايش نصف رميه ن ك أركب بيتر وماي والدنيا ش ت ت والدنيا ظ ل م ت بس ل ق ى اللي ماشي ج ن ب ه و ب ي ق و ل له طب خد خد خد و ر ا ح ط في ا ي د ه نصف ر ن ك بيدور عليه يمين شمال ملاش حد بس في ا ي د ه لا ال ايه النصف ر ن ك كده الياسلام من ي اللعطان ي ي النصف ر ن ك مش مهم المهم من انا ايه هركب, يقول عليه الترام هركب الترام كندي هركب ايه ل ت ر ا م واروح واروح واتنسى الموضوع الولد ج ي في الصف ل اللي بعده ي وراح دير مريمينه وجيل بابا كروز بيعمل نفس العفنه يالا يا اد انت هو اركب الجراه يا اد عشان تروح بيسلموا كلهم قبل ما يركبوا جا عند صاحبنا ده ولا هما يا ابني معاك فلوس ولا تاخد نص فرنك تاني معاك يعني ولا ايه ولا تاخد فرانك اللي عطانه النص فرانك الاولاني كرولوس فلوس البابا الولد رجله وبدأ يقول مين هنا هو اللي كنت روحتك واحتفست ادرك نص الارض اعرف يخبط البابا بالايه بالنص فرانك وصدق ولابد أ ن تصدق و ا ح د ة صعيديه زي حالاتي جالها بعد عنكم ورم خبيث في ص د ر ه ا ا ل ن ا ح ي ة اليمين فبدت تبكي ب د ت تبكي تبكي تبكي ب ح ر ق ة وتقول يا بابا كرولس أ ن ا يعني خ ا ط ي ة لكن انت اشفع فيا انا عارفه ان ط ل ب ة البار تقتدر ايه كثيرا في فعلها وانك انت يعني تقفلي زي ما وقف ابراهيم بيدافع عن س د و م انا طمعانه في محبتك يا سيدنا وتعيط طير تعيط غفلت في النوم فجالها بابا كرولز ب ع م ت ه و ع ك ا ز ه هي شايفه ابونا بيقرب عليها اول ما قرب البابا كرولس راحت ص ا ح ي ة م ف ز و ع ة من النوم لقت نفسها ق ا ع د ة قالت وي يظهر ان ي انا ماستاهل ا شي اخد ايه بركته بدت تطلب تاني يا بابا كرولس يا بابا كرولس ا ل م م ج ل ت حلمت بيه م ر ة ت ا ن ي ة ق ا ل ل ا عايزه ايه بقى دواشتينها بقى ق ي ت له ع ي ا ن ة قالها م انا جيتلك قبل كده وتخضيتي و ز ع ا ق ت ي وصحيتي قلت له معلش يا سيدنا انا عندي ورم و ت ع ب ا ن ة ويعني وانت عارف ا ل ح ك ا ي ة دي قال لها طيب خلاص معندكش ا ي ح ا ج ة وريني بتقول فمعاه زي ا ل س ر ن ج ة وراح ضرب ا ل س ر ن ج ة ف ت د ر ي طلع الصديد وحطه في طبق موجود على ا ل ك و م و د ي ن و جنبها وقد حط جنبها الاشاعات والتحاليل قال له اديه ست الاشاعات ب تقولك على الظرف اللي بره راح كتب كلمتين كتب لا يوجد شيء تحت السماء يقدر ان يكدرني او يزعجني لاني محتمي بذلك الحصن الحصين ومضى ك ل م ة كيرلس و وضرب القبطي و م ض ا ه بالعربي صحيت لقت ا ل ا م ض ة ولقت ا ل س ر ن ج ة ولقت الصديد اللي طلعوا البابا كيرلس وشفيت وبقت زي الفل وصدق ولابد ان, ان تصدق عجيب هو الله في ايه في قديسيه ولد امه بتديله درس اول الشهر ياخذ الفلوس فلوس الدرس يا ماما تري ا ل و ق ت بياخد الفلوس ورح يلعب بيها ت ل ا ت ورقات والحاجة دي في عيال ش ق ي ة كده فيوم م امه عرفت اتعكنن ا ت ع ك ن ا ن ا طيب اقول لابوه ده انا لو قلت لابوه هيقطع رقبته ويقول لي سايب ا ل و ق ت ل غ ا د ي الوقت ما انتي ا ل بواسطيه ما هو اذا الواد طلع متربي ابوه يقول ده انا اللي ايه اللي ربيته واذا الواد باظ يقول لي هاقدر بيتك و ا ن ت اللي ايه اه يعني ا ل س ة ح ل و ة للراجل و ا ل س ة وحش للست ما علينا المهم يعني باختصار الست اعمل ايه فجاه خدته وراحت بيه للبابا ك ر و ل س بتقول الست اول ما قربنا على البابا كيرلس قالوا تعالى انت عامل فتوه ي و دب راح و ا ق ل ه ايه الم قالوا انا مش فتوه ي قالوا انت بتاعت ثلاث ورقات دب وراح ضربه ايه الم تاني قال له هتقول لا اه قال له لا اقول اه قالت توصل يا ابني ت س م ع كلام امك يا ابني د م ك لو قالت لابوك ه ت ط ر د انتوا ل ا ت ن ي ن من ا ل ش ق ة طب ا ل ل ي عرفك يا سيدنا الواد الواد بيلعب تلات ورقات و ا ل ل ي عرفك ان الاب لو عارف يطردهم انا معرفش الراجل ده كان كتاب مفتوح عجيب جدا وصدق ولابد ان ايه ان نصدق البابا كيرلس و و كان مصلي في اسكندريه و هو ر ا ح ا ل ك ن ي س ة كان في اودس ق ب ل ي يعني ق ب ل ا ل بابا كيرلس و و فالبابا كيرلس و و دخل ح ط شمله على ا ل ع م ة ب ت ا ع ت ه و ب د أ يناول الكاس مع ابونا الي ل كان بصلي ي ق ب ل ي ف ه و ب ي ن ا و ل جات شابك ا ن امراه براشين س ن ة ب ت ت ن ا و ل من ابونا ا ل جسد بابا كروس ي ل و ق اهو حس حس ا بابونا حس ا خ ي ر ي ا سيدنا قال له لا لا متناولش له دي ابونا إ ن ح ن ى قال له حللني يا سيدنا دي بنتي في الاعتراف ومن خادمات ا ل ك ن ي س ة قال له لا يا ابونا لا لا ما ت ن ا و ل ش دي انت عارفها كويس يا ابونا قال له يا سيدنا دي أ ن ا أ ع ر ف عيلتها ابن نوله وقفت كده و د ا ر الحديث بين البابا كيرلس و... وابونا قال له يا سيدنا اعرفها كويس و أ ع ر ف والدها ووالدتها قال له طب بس خليها ع ج م ب ع د كده ا م ه م خلصوا من نوله و ا ل أ خ ت دي ما ت ن ا و ل ت ش ايه قالوا يا سيدنا ليه كسرت ب خ ط ر ه ا قالوا يابونا انا مش شايف الميرون في وش البت دي الميرون مش باين هات ابوها وماها يا ابونا جابوا ابوها وماها و د ن ب ه بالهيكل يا ج م ا ع ة ا ن ت م عمدتوا البت دي فين قالوا ا ل ح ق ي ق ة يا سيدنا ه ن ق و ل ك احنا م ك س ف ي ن خير قالوا زمان كنا نادرين نعمدها في دير ا ل ق د ي س ة د م ي ا ن ا في البراري و س ن ة تسحب س ن ة و س ن ة تسحب س ن ة ولغايه ا دلوقتي معمدنهاش ا قالوا مش قلتلك يابونا ان الميرون مش باين في وشها انا معرفش الميرون د ه بيشوفوه ازاي في وش الناس لما نروح السماء ن و بنقابل البابا ك ر و ل س و ن س أ ل ه ع ل ى ا ل ح د و ت ديه و ي ق و ل ل ن ا وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق ربنا عجيب عجيب جدا